இல்ல அல்ல முத கு وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْنِي وَكُم أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا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 لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا بي صدرك أن أنزل عليه كَنْزٌ பபா இது உலக்கவுட அமலக் இம نَذِيرٌ والله على كل شيء وكيل